بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسهده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا مياد الله فلا مضلله وما يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار هذا مجلس جديد من مجالسنا في تدارس كلام الله سبحانه وتعالى واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بعدها التمام والختام لسورة البقرة بفضل من الله وإنعام سنشرع في تدارس سورة آل عمران ويتقدم اخونا الشيخ أبو عبيدة وفقه الله تعالى يقرأ علينا المقرر اليوم وبعد ذلك نقرأ التفسير والله المستعد بسم الله الرحمن الرحيم ال حم الله لا اله الا الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه والانجيل وانزل التوراه والانجيل ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولكن في ان يكون يشاء اشياء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي ان عليك الكتاب منه آيات يجب هن أم الكتاب وأخر متشابها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 والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر الا ك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لا تغنى عنهم أموالهم ما هي شيء وقود نار كداب ال فرعون والذين من قبلهم كذبوا باياتنا فاقذبهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس ملها نعم تساكم الله خيرا بارك فيك طيب الله فاسق آمين ما عنده نعم قال المصنف سوره آل عمران ذكر اهل التفسير انها مدنيه ذكر أهل التفسير أنها مدنية وأن صدرا من أولها نزل في وفد نجران قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في ستين راكبا في مرعاقب والسيد فخاصموه في عيسى وقالوا إن لم يكن ولد الله فمن أبوه فنزل فيهم صدر آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها اذا هي مدنية صورة العمران بالاجماع وبضع ثمانين آية تقريب ثلاثة ثلاثة ثمانين آية نزلت في وفد نجران وفد نجران قديم في سنة تسع في سنة تسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم, قال بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم الله لا إله إلا هو الحي والقيوم. الفتامين ما ظم معنا. تلام في الحروف مقطع مع لها. قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم أيضا تقدم معنا في آية الكرسي. قوله تعالى نزل عليك الكتاب يعني القرآن بالحق يعني العدل. نزل عليك الكتاب يعني القرآن بالحق يعني العدل. مصدقا لما بين يديه بالحق بالصدق بالعدل هذا كله معنى واحد. وضع نزل عليك الكتاب بالحق تكون الجمله هذه دائما تتكرر إننا نحن نزلنا عليك الكتاب بالحق أنزل الله عليك الكتاب بالحق الحق يعني بالعدل بالصدق ففي تكون الجمله هذه حالية يعني أنزل الله عليك الكتاب حال كوني أي حال نزولي نازلا بالحق من الله سبحانه لأنه كلامه ولكن حق القول مني وأن فيه الصدق وأن في الحجة على الخلق وكذا قال مصدقا لما بين يديه من الكتاب يعني مصدقا لما بين يديه أي من الكتب السابق المنزلة مجاهد يقول كما جاء في تفسير بن جرير مصدقا لما بين يديه لما قبله من كتاب أو رسول هذا قول مجاهد قال المصنف وقيل إنما قال في القرآن نزل بالتشديد. وفي التوراة والإنجيل أنزل لأن كل واحد منهما أنزل في مرة واحدة وأنزل القرآن مرات كثيرة يعني نزل فعال هذه الصغة تدل على التكثير والتضعيف لأنه نزل مفرقاً منجماً القرآن وقال في التوراة والإنجيل نزل مرة, مرة واحدة طيب قال وأنزل نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. قال وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. من قبل أي؟ أنزل التوراة والإنجيل من قبل تنزيل القرآن يعني من قبل أن ينزل القرآن أنزله الله تبارك وتعالى هدى للناس. قال وأنزل الفرقان قال المصنف وفي الفرقان هنا أنه القرآن قاله قتادة والجمهور وفي الفرقان هنا أنه القرآن قاله قتادة والجمهور جمهور يعني أهل التفسير وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى سمي أي القرآن فرقاناً أو سمي الفرقان سمي الفرقان فرقانا لأنه فرق بين الحق والباطل والمؤمن والكاثر واضح لذلك نحن ذكرنا أن القرآن اسم لكلام الله عز وجل طبعا القرآن اختلفوا فيه هل هو مشتق أم جامد هذا البحث راجع لدلالة الوصف يعني هل يتضمن معنى ولا هو ارتجل نفس الأمر أيضا في التوراة والإنجيل ذكروا مباحث بعضهم يقول مشتقة من التورية وبعضهم يقول من الوري والإنجيل من النجل إذا ظهر وبعضهم يقول لا هذه جامدة. جامدة يعني مرتجلة ليست متضمنة لا تتضمن معنى أخذت منه أو يترجع إليه فهذا معنى الاشتقاخ هنا كذلك القرآن اختلفوا من المشافئ يميل إلى أنه مرتجل يعني لم يرجع إلى أصل وبعضهم يقول مشتق كثير من هاللغة يقول مشتق ثم اختلفوا من أي شيء يشتق قيل من القراءة وقيل من القر... القرب معنى الجمع والضم والقراءة هي القراءة معروفة طبعا هذه المباحث لما يبحثوها الناس هي في بيان أصل التسمية وإلا القرآن صار اسما على من على كلام الله عز وجل فلا يسمى بغيره في الاطلاق فيقال القرآن يعلم ان المراد به عين كلام الله تبارك وتعالى الذي تكلم به وأوحبه إلى صلى الله عليه وسلم القرآن له أسماء ولو اوصف فمن أسمائه وضع يعني التي ترجع إلى العالمية إذا أطلق من أسمائه الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبدي وهنا قال وأنزل الفرقان أبو عبيده هذا يقول سمي الفرقان فرقانا يعني يلاحظ فيه التوصيف فرقان فعلان مبالغه في التفرق ربنا يقول فالف... والفارقات ذكرى. فالفارقات فرقا عفوا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا الفارقات هي الملائكة وقيل هي الايات نفسها تفرق بين الحق والباطل قال فرق بين الحق والباطل وبين المؤمن والكافر إذا هذا من جملة ماذا؟ من جملة أسمائه التي لها أوصف كذلك من أسمائه الكتاب ومن أسمائي. تقدم بعد ذلك الكتاب هنا اسم الثاني الفرقان هو ك هو كلام الله سبحانه وتعالى. طيب قال وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله هنا يقول وقال السدي في الآية تقديم وتأخير وأنزل التوراة والإنجيل والفرقان في هدى للناس. يعني كلها هداية الناس طبعا هنا هدى للناس تفقنا وهذه أخذناها في صورة بقرة في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هنا الهداية لما تكون للناس يعني هداية الدلالة تعريف لإقامة الحجة فهذه بيقول مقاصد هذه الكتب فنزل التوراة ونزل الانجيل ثم الفرقان هدى للناس في كل زمان قال إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد قال قوله تعالى إن الذين كفروا بآيات الله قال ابن عباس يريد وفد نجران النصارى كفروا بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم يعني رد هنا إلى سبب النزول او وقع نزول الآية إلى سبب النزول أو واقع نزول الآية إن الذين كفروا يعني نصارى نجران هذا العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني ما يجي أحد يقول لا المقصود بها نصارى نجران فقط في زمانهم لا هي عامة اذا جاءت باسم الموصول الذي هو من صيغ العموم فكل من كفر بآيات الله آيات الله الشرعية من كتبه المنزله. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام لهم عذاب شديد والله عزيز قال في ملكه منيع شديد الانتقام من أهل مكة هذا وعيد لمن خالف أمره هذا كلام مقاتل وقال محمد بن إسحاق قوله الله عزيز ذو انتقام عزيز ذو بقش سبحانه وتعالى هذا في وعيد لمن كفر بكتب الله المنزلة قال الله تعالى إن الذين إن الله إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء دائما أنت تقرأ القرآن الجمل التي تكون مفتوحة بان عند بداية الآيات نسميها الجمل الاستنافية هذه قاعدة أصل في الجمل التي تستفتح الآيات يعني التي تستفتح بإن أنها جملة استئنافية ما معنى جملة استئنافية؟ يعني جملة ستنقلنا إلى معنى جديد لا يتعلق بما سبق المعنى هذا الأول كتفي به بيّن ربنا سبحانه أنه حي قيوم هذه الصفات والإفلام الله لا إله إلا هو الحي القيوم ثم بين كتبه المنزلة وأنه نزلت هدى للناس إقامة الحج عليهم ودمغهم في باطلهم وبيان الحق لهم والتفريق بين الحق والباطل ثم بين وعيد من كفر بآيات الله المنزلة كتبه ثم قال سبحانه معنى جديد إن الله لا يخفى عليه شيء ولذلك أنت لما جي تقرأ في القرآن تبدأ من الجمل السين في لا تبدأ بالجمل التي لا تعلق بما سبق هذه في علم الوقف والابتداء ندرسها فيقول لك تبتدي بالجمل الاستئنافية مثلا تبنى تقول إن الله لا يخفى عليه شيء هذا معنى الابتداء به لا باس به لا ماذا ما تعلق بما تقدم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء قال قال محمد بن إسحاق أي قد علم ما يريدون وما يكيدون وما يضاهون بقولهم في عيسى إذ جعلوه ربا واله وعندهم من, من علم علمه غير ذلك غرة بالله كفرا به طبعا هنا قيد العلم أو ذكر متعلق العلم هو ما يكيد الكفار الله لا يخفي عليه شيء هذا عام في سياق النفي تفيد العموم لا يخفي عليه أي شيء سبحانه لكن هو أسقط بعض هذه المعلومات على معينات منها ما يقوله الكفار في عيسى يوم النصارى فلا يخف كأن المعنى إن الله لا يخف عليه قول النصارى في الأرض ولا في السماء قول النصارى في عيسى فلا يخف عليه سبحانه سبحانه وتعالى فعلمه لأن علمه في الأرض وفي السماء سبحانه وتعالى على هذا المعنى يعني. وهذا لبيان إيحاطته سبحانه بالأشياء وعلمه بها قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم والذي الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وهذا المعنى كما جاء عن محمد بن إسحاق وغيره أن المراد بي أيضا راجع للرد على النصارى يعني أول الصورة كما يقول محمد بن جعفر بن الزبير في مارو بن جرير بن بحاتف وغيرهما من قوله تعالى الحي القيوم وكل كل على النصار في بيان ما لله من الكمال وأنه المستحق للعبادة وحده الألوهية ورهوية سبحانه وتعالى فيقول قد كان عيسى بمن صور في الأرحام هم لا يدفعون ذلك ولا ينكرونه كما صور غيره من بني آدم فكيف يكون إلها وقد كان بذلك المنزل يعني ردا عليه هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء أي على أي صفة شاء سبحانه لا إله إلا هو العزيز الحكيم قال سبحانه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات لا هن أم الكتاب لا متشابهات قول تعالى لا لا عليك الكتاب لا واللام لا يعني لا المراد لا لا هنا منه آيات محكمات. قال المصنف قوله تعالى منه آيات محكمات. المحكم متقن مبين. إحكام الإتقان. قالوا في المراد به هنا ثمانية اقوال يعني بالمحكم. العدد الإحكام الذي ذكر هنا في الآية وذكر في القرآن كله كتاب احكمت آياته. القرآن كله محكم. فهذا من حيث أنه لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزل من حكيم حميد. والباطل الشيطان. وذكر ربنا أن الكتاب منه محكم ومنه متشابه فالإحكام نفس الدلالة منه وهذا المنه سيبين قالهن أم الكتاب يعني أكثره كما سيدي يعني أكثر الكتاب ظاهر واضح يعني على مراتب الوضوح من علم العام وعلم الخاص قالوا في المراد به وهنا ثمانية أقوى في المحكم يعني أحد الناسخ. وعلى هذا يدخل في علم الخاص هذا علم الخاص الناسخ لا يعرفه إلا العلماء العامة ما يعرفون النواسخ فهمت هذا علمه الخاصة وبالتالي يعني علم الظاهر للعلماء رحمهم الله قال ابن مسعود وابن عباس وقتاده السد في آخرين والثاني أنه الحلال والحرام فالحلال بين حرام به هذا علم العامة روى ابن عباس ومجاهد والثالث ما أنه ما علم العلماء تأويله لاحظوا علم الخاصة روى عن جابر بن عبد الله والرابع أنه الذي لم ينسخ يعني لم يدخل أصلا النسخ وهذا يتقسم علم العام وعلم الخاص. قاله الضحاق والخامس أنه ما لم تتكرر ألفاظه قاله ابن زيد والسادس أنه مستقل بنفسه يعني ولم يحتاج إلى بيان. هذا ليسمي لي ما مشافع في الأم ما استغني بالتنزيل عن التفسير مثل مرة مرة معنا في صورة بقرة فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رج في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة هذا ما يحتاج إلى بيان كما بيقول الشافعي في مراتب البيان أن يستقل بنفسه على الدلالة قال ذكر القاضي أبو يعلى الإمام أحمد وقال الشافعي وابن الأمباري هو ما لم يحتمل من التأويل إلا وجه واحدة اسمي شفع النص من منصة العروس لظهورها فالنص هنا المراد به الذي ليس له معنى إلا ظاهره لا يحتمل معنى ثاني تلقى عشرة كاملة وضحرمت عليكم الميت بالنص على التحريم فهذا لا يحتمل الكراهة أو يحتمل مثلا المباحة لا ما فهمت وهذا يتعلق بعلم العامة في ظهوره والسابي أنه جميع القرآن غير الحروف المقطعة لأن من العلم الخاصة علم الله تبارك وتعالى لهم هو جميع القرآن والثامن أنه الأمر والنهي والوعد والوعيد والحلال والحرام ذكر هذا والذي قبل القضيه أبو يعلى بن الفراء قال وأم الكتاب أصله قاله ابن عباس ابن جبير فكأنه قالهن أصل الكتاب اللواتي يعمل عليهن في الأحكام ومجمع الحلال والحرام واضح هن أم الكتاب يعني أصل الشيء أم شيء أصله الذي يعتمد عليه ويرد إليه لذلك هذه الجملة هن أم الكتاب صفة لما قبلها صفة للمحكمات جملة هذه في محل رفع صفة من آيات محكمات هن أم الكتاب فهذه الجملة صفة قال وأخر متشابهات أي وآيات أخرى متشابهات اخر هنا يدل على أن الاولى أكثر والثانية موجودة لكن قليل تشابه هذا ما معنى قال في التشابه أقوال احدها أنه المنسوخ هذا من العلم الخاص ولذلك قد يخفى على بعض الناس التشابه بظنة الخفاء هذا العلم الخاص قال ابن مسعود بن عباس وقد وقتاد صد في آخرين والثاني أنه ما لم يكن للعلماء إلى معرفته سبيل يعني لا يعرف العامة والخاصة استأثر الله بعلمه كقيام الساعة يعني من حيث الصفة كيفيتها فلا يعلم ذلك إلا الله هل ينظرون إلى تأويله يوم يأتي تأويله يوم يأتي تأويله يعني ما يقول إليه شيء يعني صفة القيامة كيفيتها نعلم أن القيامة تقوم عندنا علم هذا المعنى كقارعة وكزلزلة وبعث من في القبور ونحو ذلك لكن كيفية ذلك لا نعلمه مفوض علمه إلى الله سبحانه وتعالى هذا روي عن جبر ابن عبد الله قال والثالث أنه مشتبهت معانيه وهذا الذي يقابل النص في كلام الشافعي سميه بعضهم طبعا هذا ما اشتبهت معنى يعني احتمل اكثر من معنى على على جهة التقابل يعني تنتزعه دلالتان كالقرأ مرة تقدم معنى هذي يكون في الاحكام والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرؤ القرء تتنزع دلالتان قد يكون يأتي بمعنى الطهر ويأتي بمعنى الحيض وذلك تلف الصحابة في دلالته واضح؟ حال يسموه متشابه يعني لأن ثمة دلالة قريبة لكن لو في دلالة قريبة ودلالة موجودة لكن أبعد قليلا فالأصل الدلالة القريبه تقدم كما بيّن في اختلاف الحديث حتى يبين النص أنه لا يراد الدلالة القريبة وإنما يراد تلك التي هي اخفى قليلا أغمض واضح هذه تحتاج الى تفسير النص ليس بالعقل لكن الاصل تاخذ بالظاهر الظاهر يعني الظاهر المتبادر الى الذهن اذا سمعته ودلت عليه النصوص ولذلك النصوص على عمومها ولا يجوز تخصيصها الا بمخصص وعلى اطلاقها ولا يجوز تقييدها الا بمقيد هكذا كما بين انو الشافيع رحمه الله والمخصص يكون من الكتاب والسنه والاجماع والاثار والرابع انه ما تكررت الفاظه قال ابن زيد والغامس أنه محتاج إلى بيان هذا المجمل يفتقر إلى بيان أي بيان؟ بيان العمل صفة العمل وضع كيف نعمل به فهذا الذي يحتاج أن يبين صفة العمل به أو نحو ذلك فهذا يسمى متشابه بهذا الاعتبار وقال الشافعي محتمل من التأويل وجوها كما القرأ وقال ابن الأنباري المحكم ما لا يحتمل التأويلات ولا يخفى على مميز والمتشابه الذي تعتوره تأويلات يعني تتداخله طيب هذه في معاني المتشابه طبعا المتشابه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بينهما أمور مشتبيات لا يعلمهن كثير من الناس المتشابه هذا علم الخاص الذي نسميه نحن في مسائل الأسماء والإحكام المسألة الخفية ما نسميه؟ ماذا نسميه؟ المسائل الخفية هذا الذي يتعلق به المتشابه قال المصنف فإن قيل فما فائدة إنزال المتشابه عن الحكمة والمراد بالقرآن البيان والهدى فيها أجوبة منها أن الله تعالى أنزله مختبرا به ليقف المؤمن عنده ولذا قال الفضيل يقف عند الشبهة ويردوا إلى عالمه قال فما أشكال عليكم في أثر أبيه فردوه إلى عالمه فيعظم بذلك صوابه ويرتاب به المنافق فيداخله الزين فيستحق بذلك العقوبة كما بتلاهم بنهر طالوت نعم للاختبار يعني والحكمة والله يبتلي من شاء بما شاء سبحانه قولوا تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ قال في الزيغ قولان أحدهم أنه الشك قاله مجاد والسد والثاني أنه الميل قاله أبو مالك وعن ابن عباس كالقولين وقيل هو الميل عن الهدى نعم <تصفيق> يعني يكون مع الشك وهو يدخل في كل زيغ يعني شك وغيره سو كان لجد التردد لجد انحرافهم <تصفيق> قال وفي هؤلاء القوم فأما الذين في قلوبهم زين من هؤلاء قال أقوى أحده أنهم الخوارج أنهم من الخوارج قاله الحسن <تصفيق> والثاني أنه أن المنافقون قاله بن جريش والثالث وفد نجران من النصارى لهما مباشرة فيهم الآية قاله الربيع الآية تشمل كل من كان يعني ويتبع المتشابه وهؤلاء فقط من باب التمثيل على أفراد العموم وإلا ربنا عمم فقال فأما الذين يعني كل من كان ضالا منحرفا يحمل المحكم على المتشابه والمتشابه على المحكم كما قال ابن عباس ويلبس فلبس الله عليه بعدله فيه سبحانه صلى الله عليه. قال ابن عباس فيتبعون قوله تعالى فيتبعون ما تشابه منه قال يحيلون المحكم على المتشابه يحيلون يعني يحملون والمتشابه على المحكم ويلبسون وقال السد يقولون ما بال هذه الآية عمل بها كذا كذا ثم نسخت سبحان الله وقال هذا عموما للبداع قال وفي المراد بالفتنه هنا أقوال أحدوى أنها الكفر إيه؟ أن المراد فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء يعني طلبا للفتنة يعني فتنة الناس في دينهم وابتغاء تأويلهم قال ابتغاء الفتنة أنها الكفر قاله الصدي والربيع مقاتل والثاني الشبهات قاله مجايد طبعا لا تنافي بين القولين وهذه نقطة لو تنتبه لها لأن هذه الآية أصل في باب المسائل أسماء الحكام لو تنتبه أن الله عز وجل قال فأما الذين في قلوبهم زيغ إذن أثبت زيغا لو في القلوب هذا امر باطل كيف تعرف وانت في الظاهر قال فيتبعون شوف ما تشابه منه طيب لماذا يتبع هذا المتشابهات قال ربنا باتغاء الفتنه يعني يريد الكفر فهمت ابداه تاويل خلينا في ابتغاء الفتنه طيب قد يقول القاعد ان الضال من المتبعين للمتشابه لا يصرح بإرادة الكفر ما في أحد يقول أنا أريد الكفر نقول هذا على الحقيقة الكلام الذي جاء في كلام الله عز وجل هذا تحقيق حالهم أما ما يقولونه فهو الزعم الضر يعني هنا الآية بينت حقيقه حقيقة المنهج فهمت وليس من يدعون هو لا من يدعي أنه يريد الكفر ويريد الخير لكن العبرة بالحقائق وليس بالدعاوة لأن الدعاوة إذا أهلها لم يقيموا عليها بينات فهم أدعياء فإذا قال أنا أريد التوحيد واضح ونفى صفات الله تبارك وتعالى نقول هذا يريد الكفر الواحد طيب هل هو شرط؟ ليس شرط هو بيان منهجه فهمت القضية كيف؟ فإذا قلنا ابتغاء الفتنة بمعنى ابتغاء الكفر يعني على حقيقة المنهج لا على ما يظنه في نفسه ويظن في نفسه يريد الخير يعني هذا يدل لك على أنه غير معذور واضح أنه غير معذور نعم بالتأويل في هذا الباب قالوا الثاني الشبهات قالوا مجيد <تصفيق> طيب وفي التأويل وجهان ابتغاء الفتنة وباتغاء تأويل يعني الطرب اللي تأويله أنه التفسير يعني يريد أن يفسره وهو لا يفسر مثل ما يريد أن يفهم الكيف هذا الذي يفعله المعطلة المعطل لما يسألك لماذا يعطل الصفات لأنه يريد أن يفهم المعاني الظاهرة ما كيفياتها ما مصادقها فهو لا يفهم منها إلا ما يراه في المخلوقين ما يقول لا أنا ما أثبت هذا ولذلك بعض هؤلاء مرة واحد سمعتم من شاعر المعاصرين في قناة فيقول أنتم إذا قلتم يتكلم عن صفة اليد عموما الصفات ومثل بصفة اليد قال أنتم إذا قلتم نثبت لله اليد اليد لا نعرف إلا هذه اليد ما اليد التي تريد وكلمة ما اليد ويريد الكيف وهذا كثير ما يعني تجد في منهج عموم الجهمية طبعا في الصفات خاصة أنهم إذا جاءوا وقالوا ما معنى كذا لا يقصدون المعنى الضاير الذي نفهمه اليد التي تمس وتقبض وتأخذ وتعطي ليس هذا المراد بالوضع وإنما يريدون الكيفية. فلما يريدون الكيفية يصفصطون قلت دام الكيف لا يعلم منه إلا ما نراه الشاهد حينئذ نعطلها لأن هذا التمثيل فلهذا يصدق عليه قوله يريد تفسير الكيف وتفسير الكيف أمر محال وممنوع شرعا محال في الدنيا يعني ما يقدر لأن الله عز وجل لم يره أحد بعين رأسه في الدنيا أي نعم وهو ليس كمثله لي شيء جل جلاله سبحانه وبحمده إذا كنت تفسير قال والثاني العاقبة المنتظر يعني الآن التفسير وضع العاقبة المنتظرة يعني ما يقول إليه شيء ابتغاء تأويله أي ابتغاء ما يقول إليه الأمر واضح ما يقول إليه الأمر يعني بعض الناس مثل الكفار لما أوقفوا الإمام بالبعث ما أسئلتهم أين كانت تطرح على ما يقول إليه شيء يعني جسمي الآن تحلل و. و وصار رفاتا وصار ترابا كيف يبعث المآل يقول في فيوقف الإيمان على معرفة العقبة وضع فهي فهي ال فهذا من من طرائق الكفار طبعا في الاستدلال وهي أنه يوقف الإيمان على ما يقول إليه شيء مثل بعضهم يقول لك إذا أنا أثبت رؤية الله في الآخرة إذا سوف صرفت جهة أو بالكلمة لا مؤمن بالرؤية شوف سأثبت التحيز يبل كلمات هكذا فويتكلم على ما يقول إليه شيء ما قال شيء وأنت لم تأمر أن تبعد عن هذه الأمور الغبية هذه المصطلحات الشقي نفس الشيء الكفار الكفار كانوا يؤمرون يأمرون يؤمنوا بالبعث الآهل فكانوا يذكرون أن لا إيمانهم بالبعث صلى الله عليه وسلم أنا إذا آمنوا بالبعث واضح إذا إذا آمنوا بالبعث ما ما مصيرهم اذا صاروا عظاما ورفاتا طيب احنا نؤمن بذلك يقول طيب جاوبني فبيصنع عظام كيف يجمعنا الله وقد تفرقنا وكيف كذا وكذا وكيف كذا كيف كيف ما يقول الى شيء فذكر ربنا قال وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا الا لما بعثونا خلقا جديدا قل كونوا حجاره او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا دم يبحث على بعد هذا التفرق إذا ظلنا في الأرض يعني غبنا في الأرض فرقت العظام وتمزقت وتمزعت فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة ارجع للأصل المحكم الذي بدأك قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون شوف العقبة متى هو قل عسى يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا بثومه إلا قليلا قال وما يعلم تأويله إلا الله ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقول قال الراسخ الثابت رسخ يرسخ رسوخا وهل يعلم الراسخون تأويله أم لا يعني هل الراسخون يعني وما علم تأويله إلا الله والراسخون يعني يكون معطوف فيعلمون تأويله أو يكون الوقف كما هو قول الجمهور المفسرين وهذا القراءة وما علم تأويله إلا الله ثم يستأنف الراسخون في العلم يقولون قال فيه قولان أحدهما أنهم لا يعلمون وأنهم مستأنفون فبالتالي يكون الوقف على قول تبارك وتعالى وما علم تأويله إلا الله والله فيكون الكلام مقطوع عما قبله وأنه تم عند قوله إلا الله ثم استؤنف والراسخون في العلم قال وقد روى طووس عباس أنه قرأ ويقول الراسخون في العلم آمنا النبي وإلى هذا المعنى ذهب ابن مسعود وابي بن كعب وابن عباس وعروة وقتادة وعمر بن عبد العزيز وأبو عبيدة وثعلب بن الامباري والجمهور يعني. قال ابن الامباري في قراءه عبد الله إن تأويله إلا عند الله وفي قراءه أبي بن عباس ويقول الراسخون وقد أنزل, الله تعالى قال وقد أنزل الله تعالى في كتابه أشياء استأثر بعلمها وقوله تعالى وقرونا بين ذلك كثيره فانزل تعالى المجمل ليؤمن به المؤمن فيسعد ويكفر بالكافر فيشقى والثاني هذا قول الأول قول الثاني أنهم يعلموا إذا فهم قال داخلون في الاستهذاء وقد روى مجاهد على ابن عباس أنه قال أنا ممن يعلم تأويله وهذا يدخل في التأويل الذي يعلمه العلماء نعم وهذا قول مجاهد والربيع قال وما يذكر إلا أولو الألباب الراسخون في العلم يقولون آمنا به آمنا به يعني المحكم المتشابه آمنا بالمحكم والذين به وآمنا بالمتشابه وأنه كل من عند الله يقولوا لعملنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب أصحاب العقول الخالصة يعني هؤلاء هم الراسخون لأنهم آمنوا بالمحكم ووقفوا عند المتشابه قال جل وعلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هذا من تمام ما يقوله الراسخون يشوف رب العالمين وصفهم بالرسوخ في العلم فهذا يبيلك أن العالم أحوج الناس إلى سؤال الله التثبيت أنه ما تظن الجاهل الطمطماني ولا العامي السخيف العقل أو من كان لصيقا بالعلم هو الذي بحاجة فقط للتثبيت أما العالم هذا راسخ هذا لا بالعكس أكثر الناس حاجة للثبات من العلماء إن الفتنة إليهم أسبق لذلك انظر هؤلاء مع سناء الله تبارك وتعالى عليهم بالرسوخ في العلم أنهم ليسوا أي علماء ذو راسخين ثابتين في العلم ولو أن هذا العلم أرضا توطى لكانوا فيها أوتادا وأطوادا شامخة ثابتة كالجبال ومع ذلك لعلمهم ويقينهم بأن الثبات من الله عند ورود المتشابهات خافوا على أنفسهم فربنا يقول هذا من قولهم ربنا لا تزغ قلوما يعني كأولئك الذين اتبعوا المتشابه وتركوا المحكم يقولون ربنا لا تمل قلوبنا عن الهدى بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إذا ربنا تزق قلوبنا أي باتباع المتشابه بعد إذ هديتنا أي إلى العمل بالمحكمات وهب لنا من لدنك أي من عندك سبحانه وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب قالوا رحمة ما تنكيرا لها للتعظيم لأن التنكير أسلوب يفهمون العرب يأتي التنكير للتحقير ويأتي التنكير للتعظيم فهنا قال وهب لنا من لدنك رحمه قلمة هب هب يعني هي جود من الله سبحانه رحمة لكرت للتعظيم طيب هل أرادوا رحمة بعينها أعظموها وأطلقوها فما عينوها لأنه الإنسان يحتاج لا يستغني عن رحمات الله تبارك وتعالى ورحمات الله عز وجل ليس التي تنظر لها في الأبدان في الأكل والشرب والنوم والصحة والعافية لا هذا جزء من الرحمة وإلا أعظم الرحمات أن يلطف الله بك فلا يضلك مع الضالين رحمة بك لأنك أنت يعني القلوب بين أسبوعين من أصابع الرحمن فيقلبها كيف شاء كما شاء سبحانه وبحمده ما من قلب إذا شاء ربنا أقانا أقانا وما من قلب اذا شاء ربنا ازاه واذا فهم يسالون الله الرحمه منه سبحانه بحمد لان من لوازم تلك الرحمه الثبيك ان الله يثبتك يكون عندك برد اليقين ما تتزعزع اذا وردت المتشابهات لذلك قالوا انك انت الوهاب لانك انت الوهاب هب لنا من لدنك رحمه والوهاب صيغه مبالغه قال هنا الذي يجود بالعطاء وهاب الذي يجود بالعطاء نعم واسع الجود سبحانه وتعالى هذه من أفعال العطاء أو من أسمع العطاء بسم الله الجواء الوهاب والجوات والكريم واضحة كلها أفعال العطاء قال الذي يجود بالعطاء من غير استنابة والمخلوقون لا يملكون أن يهبوا شفاء لسقيم ولا ولدا لعقيم والله تعالى قادر أن يهب سائر الأشياء سبحانه وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ورب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس جامع الناس يعني بعث الناس سبحانه وتعالى بعد بعد موتي ليوم لا ريب فيه ويوم القيامة إن الله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى ثم قال سبحانه وتعالى ان الذين كفروا هذه جمله فيها مراد ربي جنس الكفار هنا قيل نصارى نجرا ان الذين كفروا جنس الكفار لن تبني عنهم اموالهم يقول لن تدفع عنهم أموالهم ان المال يدفع عن صاحبه في الدنيا يعني اذا تريد مصيبه يدفع مال يخرج منك في الاخره لا لا تنفعهم لا فيديا ولا تقبل منهم شفاعة ولا شيء قال وكذلك الأولاد لا يدفعون عنهم فأما في الآخرة فلا ينفع الكافراء ماله ولا ولده إن الذين كفروا لن تبني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. قال من عذابه شيئا وأولئك هم وقود النار تقدم على الوقود في صورة البقاء هو مربي اسم للحطب وهو حطب جهنم الذي تصعر به هم وقود النار أي هم حطب جهنم الذي تصعر به عفونا الله وإيكم قال الله تعالى كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قولوا تعالى كدأ بآل فرعون قال في الدأب أنه العادة فمعناه كعادة آل فرعون يعني سنتهم في الكفر يعني وأشكال لأشكال وهذه قاعدة مهمة في القرآن تمر معنا كثيرا أن الله عز وجل يجمع الأمم المتفرقة في الزمان والمتباعدة في المكان والمختلفة في الأديان مجمعا واحدا في الكفران هذه من قواعد القرآن أن كفر فرعون ليس ككفر قريش فرعون كان يدعا ربوبية وقومه كانوا يعبدونه قالوا يعني ما قريش ما كانت شركوا من هذا النوع تقر بي لله تبارك وتعالى لكن ما الذي جمع هذا مع ذاك الوصف العمل المشترك والكفر تكذيب الآيات الشرعية والرسل لذلك قال الله تبارك وتعالى كذبى آلى في والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم الله شديد العقاب سبحانه يقول ربنا كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المياد قال في سبب نزولها أقوى لحده أن يهود المدينة يعني المخاطبين يهود المدينة لما رأوا وقعة بدر هموا بالإسلام خافوا يعني وقالوا هذا هو النبي الذي نجده في كتابنا لا تغدوا له راية ثم قال بعض من بعض لا تعجلوا حتى تنظروا له وقعة أخرى فلما كانت أحد شكوا لأنه حصار فيها ما صار يعني وقالوا ما هو به ونقضوا عهدا كان بينه بين النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق كعب بن الأشرف في ستين راكبا إلى أهل مكه فقالوا تعالوا فقالوا تكون كلمتنا واحدة لكي يجمعهم للاحزاب فنزلت هذه الآية قرواه أبو صالح بن عباس وثاني أنها نزلت في قريش قبل وقعت بدر فحقق الله وعد يوم بدر روى علي بن عباس والضحاك يعني إما في ولا في مشركي مكة اليهود لما بدل قريضة وإجلاء بني النضير وفتح خيبر وضرب الجزية على سائر اليهود بعد ذلك إذا يريد اليهود أو مشرك ممكن ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد نعم نصر الله العافية نكتفي بهذا القدر سائلين الله تعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد إنه سميع قريب مجيب والحمد لله رب العالمين